الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا دِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوْهَلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَفُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْمِينَ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 وعندما ثكرت أبصارنا بل نحن قوم مسهورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيقان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء مغذون ودعلنا لكم فيها معايش وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَبْرٍ مَعْدُومٍ <تصفح> <تصفح> إِذَاكَ اللَّهُ خَيْرًا حَسْبُكَ بغنا إلى قول الله جل في علاء وهذه آيات ما زالت تحدثنا عن النبوة وأيضا عن مجابهة الكافرين للأنبياء ونزلت الآيات تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الكرب به من أفعال أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبر وتجبر ومن جحود ورد المعجزات الباهرات القاهرات التي تدلهم على طريق الله جل في أولاه وعلى تصديق هذا النبي والتعبد لله الواحد رب الأرض والسموات مع ذلك جحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوة قال الله تعالى وقد أرسلنا قبلك في شع الأولين قد انتهينا منها ولقد أرسلنا رسلا يعني قبلك في شع الأولين وهذه الآية كما قلنا نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال... وقول الله على ما يتيم الرسول إلا كانوا به يستهزئون وهذه تسلية للنبي والاستهزاء بأي نبي كفر والاستهزاء باي نبي وان قال لا اقصده يكفر بذلك لان الله قد نفلا قبلنا لذلك ذلك في كتابه جليا عندما جاءت القصه بعض المنافقين تقل بعض المنافقين ومعهم بعض المؤمنين قد تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابه الكرام باستهزاء فنزل نزلت الايه تكفير لهم في كتاب الله جل وعلا عندما قالوا يعني ما نرى من اخواننا هؤلاء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 لذلك فالاستهزاء برسول من الرسل استهزاء بمن أرسله والاستهزاء بمن أرسله كفر يخرج من الملة وقد فعل ذلك الله لله في علاوة أخرجهم من الملة حين قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفر قد كفرتم بعد إيمانكم كذلك نسلك كذلك يعني الاستهزاء الذي يقعون فيه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين هل ما يقولون في قوله كذلك نسلكه ما المشار إليه فقالوا الشرك الذي هم عليه بأنهم كفروا وجاحدوا بآيات الله جنة فعلا وقيل الاستهزاء وقيل التكذيب والصحيح الرجل في ذلك بأن الثلاثة لا فرق بينهم لأنهم بتكذيبهم للرسول كفروا وأيضا باستهزائهم بالرسول كفروا وأيضا بالشرك في قلوبهم قد كفر وهذا كله منبع الشرك والكفر وهو الاستهزاء أو هو كفر وهو شرك لذلك الثلاثة لا خلافة بين التفسيرات الثلاثة كذلك الشرك والكفر والاستهزاء والتجديد كذلك نسلكه في قلوب المجرمين فيها دلالة واضحة جدا على في الرد الصريح على المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الله جعله لا يهدي أحدا ولا يضل, ولا يضل أحدا قال إبؤدى له عن إضلال ب الله هو constitutional فعلا هذا حق قال الله تعالى وأض��وا الله, الله على علم وقال الله في الأفعلاء حكى عن نوح وقال نو لقومي وما ينفعكم أن نصح إن أردتم وننصح لكم إن كان الله يريد أن هو ربكم و و و ولذلك أننا نقول بأن الإضلال بي عندي الله دعلا فعلاء ولكن ليس الأمر إلا عن حكمة وعلم قال الله في الأفعلاء وَأَضَى الله الله على علم وقال الله والله على علم ان الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما وقال الله جل وعلا فلما زاغ ازاغ الله يبقى ايضا البدايه منهم ولما زاغ ازاغ الله قلوبهم وليست البدايه معنى انهم ابتدؤوا لا البدايه بان الله ازاغ قلوبهم لانهم ليسوا محلا قابلا للهدايه فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم ورجال قال الله تعالى فاما ثمود فهدلهم فاستحبوا العمل على الهدى فغطهم صعقه الاله بنون الى اخر الايات فاذا في قول الله فله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين اي نضلهم بذلك وان الضلال والهداية بيد الله وحده لا شريك له سبحانه ودله في اعلاه وليس الامر سهيا بل على علم وحكمه فانه يعلم المحل القابل ويضع في الخير ويعمل محل غير القابل عنه الخير فقال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وهذه أيضا فيها تلالة وضحة جدا على مسألة مهمة في العقيدة ما هي؟ <تصفيق> هاتوا بيها؟ هي إجابات كثيرة هيش الإجابات، تفضل يقول يا ظلم الله من يشاء من يشاء كل ميصف لما قلق له من أخلص نجا القفر يقدر على الكاثرين بعلم وحكمة؟ نعم سلقاه الله في قلوبهم بسبب ما فعلوه قلوب الناس بيد الله لا يظلم ربك أحدا أهمية الإخلاص الذي هو ضد الشرق جبات جدا أن محل الكفر والإيمان قلب وبيه تصبغت الجوارح لا يعد بضع إلا بعد يرسل يعني... واستفاء الإيمان من الضلاف يعني يشوف جهاد مش هدي جهاد نعم ليس هذه الإجابة لجهاد تصبغ بها يعني أقرب الإجابات لصيح وما أتى... أتى بها ما أتى بها كنت أظن أنه سيأتي بها هذه البيان على دلالة واضحة جدا على أن تلازم الظاهر بالباطن هذه الآية دلالة واضحة جدا على تلازم الظاهر بالباطن حتى لو سألتكم أين وكيف لن أجد الإجابة كذبوا و... هنا خاص قالك يستهزئون وهذه من أفعال الظاهرة وما كانت إلا بما سلكه الله في قلوبهم ففعبر عما في الظاهر فيه الباطن دلاله واضحه جدا عنه ما ادمر امرؤ شيئا الا والله تعالى سيجعله ينضح على على الجوارح وهذه فيها دلاله واضحه جدا على اعتقاد اهل السنه والجماعه بتلازم الظاهر والباطن لا يفكر ظاهر عن باطن بحال من الاحوال قال كذلك ان سلكوا في قلوب المجرمين وسماهم من الاجرام بمكان لانهم كفروا بالله ورسوله كذلك سنسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين لا يؤمنون به لان الله عدل علاقه ختم على قلوبهم الله جل قد طمس على بصائرهم فلا به الله تعالى منى قلوبهم بالفتنه الله فتنهه فلا الله شيئا فلا يؤمنون لا بالكتاب ولا بغيره ولذلك قال كذلك في قلوب لا يؤمنون به وقد خلا سنه الاولين وهذه فيها دلاله ايضا على أن سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير وقد قال ذلك صريحا في كتابه عندما قال قال الله العلى ولم تجد سنه الله تبديلا ولم تجد الله ولن تجد لسنه الله تبديلا ابدا لن تجد تغيرا ولا تبديلا في سنن الله العلى كما قال وما من ظالمين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 لما, لما قال الله تبارك وتعالى عنهم ولقد ارسلنا سيقلها على النبي لو انا قد ارسلنا من قبلك فشاء الاورين وما اتيهم من رسول الا به يستهزئون كذلك نسكو في قلوب المجرمين لا يؤمنون به هذا الرسول فالعائد عليه هو, هو رسول وقيل القران والحق انهم لما كفروا كفر بالجميع وقيل هو العذاب ولما كما قلت لا منافذ الثلاث ولكن الاسد الاصح هو في قولي لا يؤمنون به لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وصلوا ما لا لما كذبوا الرسول كذبوا بالقران لانهم اصل الرساله القران ولما كذبوا الرسول وكذبوا الرساله كذبوا بالعذاب كذبوا بالعذاب قال لي لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ماذا للسنة ما كالنيالة لا تتبدل ولا ولا تتغير قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل قوم مسحر هنا الله علي يبين أن أهل الكفر طمس الله على قلوبهم وعلى بصيراتهم مهما رأوا من الآيات القاهرات الباهرات لا, لا يؤمنون بها لانهم في حقيقة الأمر يعاندون يجحدون يتكبرون قال واجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلو هم يعلمون بأن رسول حق يعلمون بأن الله حق يعلمون بأن يوم, يوم القيامة حق ومع ذلك يكثرون يجحدون يعاندون لذلك يقول الله جلال عنهم على ما هم فيه من كبر وتغطرس قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون هذه معجزات قد تحدث لهم كانت المعجزات لا تاتي بيد الانبياء ولكنهم ايضا مع مع ظهور هذه المعجزات يكفرون رايت موسى عليه السلام كم من معجزه كانت لفرعون وقومه وملئه ماذا حدث ازدادوا كفرا على كفرهم وغيا على غيهم والله أعلم بهم قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه من من فضلوا فيه يعرجون الرا ما يقولون المقصود به هنا هم الملائك يعني لو فتح الله لهم باب السماوات ونظروا إلى عروج الملائكه ونزول الملائكه وإذا سجود الملائكه وعباده الملائكه لله جل في السماء لقالوا انما سكرت ابصارنا هذا هذا قول جمهور المفسرين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضل الملائكه يعرجون يا يا وهم ينظرون ومع ذلك لا يمنون مع ذلك لن يؤمنوا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم التفسير الثاني وهو الذي اميل اليه وهو قول بعض المحققين قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا هم فيه عرجون وهذه ايه فيها دلاله ايضا على ما يحدث الان من العروج في السماء انت ترى الطائرات كيف تفعل وإلى اين تذهب قال فظلوا فيه عرجون هم الله يعني جعل لهم معجزه يطيرون في الهواء يطيرون في الهواء كما حدث في البراق ان نبينا عرج الى السماء قال ولو فتحنا بابا وهذا أبلغ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 سكرة شوفوا انظر الخليج جميعا يقولون في صياخه المغلقه وفي اليمن نفس الامر في في في دبي في الامارات يقولون مسكره مسكر يعني مسدود مغلق لغه قرعه عرب اقول قال لا قالوا انما سكرت ابصارنا سكرت ابصارنا سدت ابصارنا فيها غشاوة عليها غشاوة وانهم لا يرون شوفوا انظر قالوا سحرت اعيننا وهذا يكون ابلغ هذا الذي جعلني ارجح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 وهؤلاء أيضا يعني تراهم يقرون بالسحر وهؤلاء المعتزلة ينكرون السحر قال فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون لعدم الإقرار هكذا المتكبرون هكذا المتكبرون يعلمون يقينا أين الحق ويتكبرون عليه ولذلك المتكبر هو أبغض الناس عند الله إلا لا فعله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 قال الله تعالى يعني هنا انا اريد العلاقه بين هذه الايه وهذه الايه انا ارد على جهاد ليست نفسها لا ليست نفسها وبينت ان هي المحل ولو كانت الاجابه عندك بتمامها عندك ليس بتمامها بتمامها لبينت يقول الله جل في علاه وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَلْنَاهَا لِلْنَاظِرِينَ وَاحْفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنْ إِسْتَرَقَ السَّمَعَ فَأَتْبَعَهُ شَيْهَابُ مُمْرِينَ ما العلاقة من هذه الآية ومن الآية السابقة <تصفيق> منصول أن الجن المخاطبون أيضا بالقرآن ممتاز ما زلت أنتظر الإجابة من عظم الناس الخالق وما ذلك هم يكذبون هذه أقرب أقرب ما تكون للإجابة وفقت وجهاد نفس الأمر أقرب ما يكون للإجابة وفقت نعم هذه العلاقة بينهما هو الله تعالى قال, قال لا تعرجون بل هناك آيات بهيرات تضبط العروج لما العروج إلى السماء لما فتح فاب السماء والعروج فيها لما آية من الآيات على مثلها يؤمنون الله جعلا قال كفاكم هذه الآيات كفاكم هذه الآيات الباهرات الدل على ربوية أرض رب الارض والسموات فمن هذه الآيات العظيمة ولقدر عنا في السماء بروجا وزيناها للنظرين ولقدر عنا في السماء بروجا إذن هنا الله جعلا قال يكفيكم هذه الآيات الدلات على ربوية رب الارض والسماوات من هذا الذي تراه في العالم العلوي ولقد جعلنا في السماء بروجا وهذه البروج كانها القصور وقيل البروج هي منازل النجوم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينناها للناظرين بروجا هي منازل النجوم منازل النجوم وهذه من آيات الله العظيم وهذه من ابهر ما تكون ايه للايمان بالذي فطرها والذي ابدعها والذي جعل تناسقها دالا على ربوبيه الله جل في الله جل لذلك يعني لما قالوا على دلائل الربوبية يقول كما يقول يحتاج النهار إلى دليل هل تحتاج الشمس في النهار تحتاج دليل يعني كما قال وهل يصح في الاذهان شيء ان يحتاج النهار الى دليل النهار لا يحتاج دليل ولذلك الامام الرازي كان حول كوكبه عظيمه من طلبه العلم وامراه يجب تمشي فنهروها وسعي بهذا افسحي لهذا الشيخ قالت ومن هذا فقالوا هذا الرازي قالت سوما الرازي قالوا أعلم من العلماء فأرادوا أن يبينوا لها فضله قالوا أتى بألف دليل على وجود الله فابتسمت كانها تسخر وتقول وهل وجود الله يحتاج إلى دليل وهل يصح في الأذهان شيء إن احتاج النار إلى دليل إذن يالله العالي يقول لا تعرجون ولا تعرج الملائكة أمامكم أنتم ترون آيات الله البائرات في السماء ولقد رعلنا في السماء بروجاً وزيناها للنظرين وزينة السماء الشمس والقمر الشمس والقمر وجعل الله الشمس والقمر حسباناً ذلك تغدير العزيز العليم كما قال الله جل في علا والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تغدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار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 ليلة خلفة واجعلنا ليلة خلفة للنهار لا واجعلنا ليلة والنهار لأي تقرب الله شكرا سورة الإسراء واجعلنا ليلة والنهار آياتين نعم واجعلنا ليلة والنهار آياتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وتفصيله فكلها آيات باهيرات تاخذ بالقلب وباللب وتلمع لمعانا في العين يعلم الورى منها أن الذي نسقها ان الذي ابتعها هو الله جل في علاه لذلك قال العربي أرض ذات غداج بحار ذات امواج سماء ذات ابراج تدل على اللطيف الخبير نعم قال لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم حفظها من كل شيطان رجيم قد وردت الادله والاذار على انهم كانوا يسرقون السمعه او كانوا صروا الى على ما قال بعضهم وان كان ليس فيها دلاله واضحه لكنهم كانوا يسرقون السمعه وما كانت الحراسه مشددة على ابواب السماء حتى بعث النبي صلى ضيق عليهم في ذلك فلم يسمعوا الى السماء قالوا حدث امر جلل اضربوا مشايخ الارض ومغاربها فلما ضربوا مشايخ الارض ومغاربها استمعوا القران فهنا وصفهم الله جل وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنسطه فلما قد يولوا إلى قوم المنجرين قالوا يا قومنا الناس سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى يهدي للحق إلى طريق المستقيم قالوا هذا الذي, الذي منعكم عن خبر السماء هذا الذي منعكم عن خبر السماء وقد بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم, أنهم كما قال الله وبين النبي ذلك كما قال الله جعل أنهم إذا أرادوا استراق السمع تأتيهم الشعوب فتقتلهم كما قال الله جل في علاء إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وكما قال الله جل في علاء والصفات صفه زجر زجرة فالثالث ذكرى إن إلهكم لواحد رب السمعات العدو منهما ورب المشارف إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكل وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويخزفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ساق هذا الأصل ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعني يجرؤون على ذلك يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يسترق المسترق السمع بخط القلم أو صريف الأقلام فيأتي شاب يقرقل في أذن من تحته حتى يقرقلها في أذن الكاهن فالكاهن يجذب معه مئة كذبة كما دخل عبدالسيانس وقال له خبأت لك خبيئة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 من الجن لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم الفوائد المستمبطة من الآيات الرد على الفلاسفة من وين بقى الرد على الفلاسفة الفائده على الفلاسفه نعم والله نعم الشهب التي نراها هذه دلاله انهم يريدون استراق السمع فتاتيم الشهب فهي ايه من ايات الله رد على الفلاسفه من وين؟ ما الذي كيف ان هم يقولون ان النبوه الرساله تساو ممتاز ولقد ارسلنا تامش من هاتي رسول ولقد ارسلنا ولقد ارسلنا لما لانهم يرون ان النبوه مكتسبة. مكتسبه والحق انها هبه من الله جل في علاه الله الله يصفي من الملائكه الرسل ومن الناس فاذا ثانيه الله على كل شيء قدير بيد الهدى والاضلال بيد الهدى والاضلال رسول الله لا تتبدل ولا تتغير من أضل الله فلن تجد له هادية من أضل الله وطمس بصيرته فلن تجد له هادية مظاهر الربوبية تستلزم توحيد الله لنفعلها مظاهر الربوبية تستلزم توحيد الله كلا في علام رجعنا في السماء بروجا وفي أسئلة فضلوا الله وصلاة وصلاة وصلاة. بسم الله الرسول يقول ما تقول في شف يضمن سماع الأغاني وإنشاد الأغاني وسمعها وإذا وعدت يقول سفأتوب قبل الموت والأعمال بالقواتيم ربنا ربنا ربنا هذا معناه أنه أعتقد أن أغاني حرام هذه أماني هذه أماني والشيطان يسول لهم فليتق الله وليسارع بالتوبة هل قول سيدنا محمد في الصلاة وفي غير الصلاة؟ من هذا البدع؟ لا في غير السلاسة فيها شيء لأنه هو سيد الأولين والآخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقر أما في الصلاة فلم ترد لم ترد ولا صيغة والصلاة ما فيها من التعبد من الذكر ذكر توقيفي فلا بد من دليل حتى يقال يقول أريد اسم كتاب القواعد الحقيقية فضرات تنصف في اكتابس من قاعدة الفقيرة الشيءبيل عزية الزيال refinضمين جدا للمعاصرين لا هل يعطيق المعصرينoses Five of the من المعاصرين ومن المعاصرين나�ما الشيء عزية الزيالات الجيون جيون جيون ج Seattle و من المعاصرين شيء عزية عزية الزيال عزيالagn menison القاعدة جدا وايضا الوجيز الأ blurno ال twin 居 en one Она crad up a bla p